انا لا يحزنني ان يموت رجل من الشيشان او امراه من الشيشان او طفل من الشيشان لانهم ان شاء الله شهداء لكن الذي يحزنني كثيرا والله سكوت الدول الاسلاميه عن هذا ولا كان الواجب ان تقطع العلاقات بين روسيا من كل وجه ولو فعلوا ذلك لوقف لو روسيا عند حدها ولجذرهم شيئا ولكن مع الاسف ان الدول الاسلاميه واعني بذلك رؤوس الدول الاسلاميه دعنا من الشعوب الشعوب قد يكون عندها حماس وغيره لكن ما تستطيع ساكده ولم تتكلم بشيء هذا والله الذي يحزني جمهري مسلمه تتي حديثه يفعل بها هذا الاثيم والسكوت ابن عثيمين رحمه الله ايها العالم ما هذا سكوته أو ما يؤذيك هذا الجبروت أيها العالم ما هذا سكوته أو ما يؤذيك а ума тубصир у щіща лігулі А ума тубصир у ацфалі тимуту А ума югіғу фіка лхіст шағабу Джам'у мін шіғді лұлі шатіту А ума югіғу фіка лхіст шағабу Джам'у تِلْهَوِلِ شَتِيتُ أَرْضُهُ تُصْلَبُ نِرَانِ رَصَاصٍ وَشَطَايَا يَنْهَدُ دِمَتٌ مِنْهَا الْبُيُوتُ أَوْمَاتٌ بَصِيرُ آلَافَ الضَّحَايَا مَا لَهَا الْيَوْمَ مَقِيلٌ أَوْ مَبِيتُ اوما تبصير الافاض ضحايا ما لها اليوم ماقيد او مبيت شردتها الحرق في ليل بهيم ما لها في زحمه الاحذات قوت تاكل الاخضر واليابي سحر كل ما فيها من الامر مقيت تاكل الاخضر واليابس سحر رب كل ما فيها من الامر مقيت اين منها مجلس الامن وماذا صنع الحلف واين الكاهنوت ايها العالم ما هذا التغاضي كيف وارا صوتك العالي الخفوت ايها العالم ما هذا التغاضي كيف وارى صوتك العالي الخفوت أوما صوت قوانينا سلام عجزت عن وصف معناها النعوت وذفات الروس إعلان انتهاك لقوانينك واللص فلوت قاذفات الروس إعلان انتهاك لقوانينك واللص فلوت فرصة أن تعلن الحق ولا تحق فرص الحق على الباغ تفوت ربما تعلين قول الحق لكن بعدما يعلينه في البحر حوت ربما تعلين قول الحق لكن بعدما يعلينه في البحر حوت أيها الأحباب وفيشي شان صبرا ان من ينصر حقا يستميت ان يكون للغوس الات قتال فلنا فيها اجعه الليل القل فأيها الاحبابه في الشيشادي صدرك ان من ينصر حقا يستميت ان يكن للروس الاتو قتال فلنا فيها اجعه الليل للقلوب في الدعاء في كل مواطن الاجابه في السجود في الفرض والنفل انما من يقرب ما يكون العبد من ربه هو وسجاه بعد التشهد الاخير قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم ليتخير من يتعامل بين الاذان والاقامه في اخر الليل في كل مواطن الاجابه اعني اجابه الدعاء ابن عثيمين رحمه الله